غرتهم الأماني وضحك عليهم الشيطان شبابنا يموتون على غير لا إله إلا الله شبابنا يموتون على المعافف والألحان وصدق الرحمن حين قال للشيطان واستفسد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك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 أتريدون بنات طاهرات عفيفات تريدون استجيبوا لرب الأرض والسماوات الذي قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وأخيرا هذه رسالة أوجهها إلى المغنيين والمغنيات وإلى أصحاب القنوات وإلى عباد الدرهم والدينار والشهوات أقول أنتم من أسباب ضعف الأمة وضياعها وما ضاعت البطولات والانتصارات إلا بسببكم ووالله ما دنازاني وشرب الخمر سكران وما رقص راقص ولا ظل شاب ولا فتاة إلا ولكم من ذلك وزر معذب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 وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك أن تدمر وتنتقم من كل من يسعى لنحر الفضيلة والأخلاق في أمتنا اللهم احصهم عددا واقتلهم بذدا ولا تغادر منهم أحدا اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والرباء والزين والفواحش والكتن ما ظهر منها وما بطل آمنا في أوطاننا وأصلح أئمة أولاة أمورنا اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلوا من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من نصرهم واخذوا من خذلهم فك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين